آه حين ولدت قلبا صغيرا خاليا حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا صاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا البن صغيرا الغالي اروح حب لك قلبك نظير صافيا انت حبيبي ومالكين حبك في قلبي يزيد انت حبيبي ومالكين حبك في قلبي يزيد يا من قربك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 للعليا سبحانك وبحمدك يرجوك عفو عافيه قلبي بذكرك يا يدعوك ربي العلياء سبحانك وبحمدك يرجوك عفو شكرا لما أهديتني قلبا بذكرك يخشع شكرا لما أهديتني قلبا بذكرك يخشع ثبته رب here yeah.